Bismillahirrahmanirrahim In kuntara bal linasi fi gafletin mu'ribun ma ريم من ربه محدثا إلا استمعوه وهم يلعبون له يتنقُلُ بُعُم وَأَسَرُ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ Çal Rabbim öğrenmül kâul تَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كما أرسل الأولون ما آمنت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 ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمْ وَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ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 وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا وَبَأْسَ نَائِذِهِمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتِرِفَ فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت وَتِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَكُمَا لَاعِبِينَ لو اردنا ان نتخذ له ولتخذناه من لدنا ان كن بل على الباطل فيدمعه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَم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 الِهَتَن قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَٰذَا ذِكْرٌ مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرٌ من قبلي بل قفهم معرضون و ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أن له لا إله إلا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مقرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ve ve gum min kashyeti كنا جزيك جهنم، كذلك نجزي عالمين. أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، ففتقناهما.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 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت بِالشَّرِّ بالشر والخير فتنة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 قُلْ إِنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا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 قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون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 ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا كَانَ كان مثقال حبه من خردل أتينا بِهَا بها وكفانا حاسبين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّكِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ تماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين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 ''Kal ben Rabbikum Rabbü السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وَٱللَّهِ <تصفيق> لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُثَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ "Kanu, "man" fagal hađa b-ālihātina, innahu l mi قالوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قالوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إن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 فلا تعكلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأخسرين ونجئناه ونوطا إلى الأرض التي باركتنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلا وَن كُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 وَلُوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ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 إنهم كانوا قوم سوء فأورطناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناه سليمان وكل أن آتينا حكم وعلم وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين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 وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَوْصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ